قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيرك أن تكون ما ليس لي تلك من أن wa وإلى... اُمِرنا اَنُكُم مَعَلِي جِذرا اِن اَجِر ي اِلّا على الَّذِي فَطَرَنِي اَم فَلَن la oh.